وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين Walaiyuh Akhir Allah nafsa' اذا جاء اجلها و الله خبير بما تعملون.